وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وأما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم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 فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر الله أكبر, الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ سَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها, فسواها ولا يخاف وَلَا